بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي بل الذين كفروا في عزة وشطاقا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوَّنَا تَحِينَ مَنَاصٍ وَعَجِبُوا أَنْ جَآَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ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 له اولابا ان سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق والطيور محشوره كل له أواب.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 خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى صراط المستقيم إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فَقَالَ واحدة فقال أكفر ليها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه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 أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحاتك المفسدين في الأرض أم نجعل المتقينك الفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أهل الألباب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 إنا وجدناه صابرا نِعْمَ العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وَإِنَّهُ مِن دَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرِ اسْمَ عِيلًا وَالْيَسَعَ ذَلِكَ فَنِكْرٌ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنًا مَّآبَ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 قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إِلَّا إلا أنا نذير مبين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 إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول